اغفر لنا وهيئ لنا من امرنا رشدا وهكذا اخوة الايمان في كل مكان نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة العشاء في هذا اليوم المبارك بعد قليل ننقل لحضراتكم أيضا شعائر الصلاة التراويح وقد أم المسلمون قبل قليل فضيلة الشيخ محمد أسبيل إمام وخطيب المسجد الحرام أيها الإخوة المؤمنون إنها للحظات مباركة أن يجتمع المسلمون هنا في هذا المكان الطاهر بنور يملأ السماء هنا يسعد المؤمنون بأداء صيامهم وبدعائهم وبصلاتهم ونرى أروقة هذا المسجد وقد اكتضت بالمؤمنين صفا واحدا وبصوت واحد وبقلب واحد يملأه الإيمان إنها نفوس سعدت بذكر الله سبحانه وتعالى وبأداء الرسالة التي حمل العبد بها ونرى هؤلاء المؤمنين الخاشعين المتمسكين بثوب بيته الكريم يرجون لقاء ربهم بقلب يملأه الإيمان يسعون إلى رضا الله سبحانه وتعالى في أن يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وهو قد ازدحم المسجد بهم بعضهم أتى من بلاد بعيده وأترك كل ما لديه وتوجه بوجهه إلى الله العلي القدير في أن يغفر الذنب يتمنون أن يسعدوا برؤية جنته في يوم المعاد أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان وقد وقف المسلمون موقفا عظيما في ليلة عظيمة من ليالي شهر رمضان المبارك الذي نسعى فيه إلى زيادة العباده وإلى التقرب أكثر وأكثر إلى الله سبحانه وتعالى إلى بدل العطايا إلى بدل الصدقات إلى نبدل خلافات الى التواصل الى جمع الشمل ننسى هنا وفي هذا الشهر الكريم كل المآسي لحظات اخوة الايمان وتقاموا صلاة القيام صلاة القيام يا ثابكم الله الله الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليد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 والسماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو عدان الله لأديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم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 اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم امتحيههم فيها سلام لَ تََكَ فَضََبَ اللههُ مثل كلمَة طيبَة كشجرة طيبَ كشجرَة طيبَة صنُهاَا ثَاب وَفرَهاَا في السماء تُؤتئُكُها كل حين بإذنِ رَبه وَضرِب الله الأمْثَلَ لِ سِلَعَهُ ييتكررون الله يا الله انمن حميدا رب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 قل للمبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء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 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده رباني.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 <سلام> عليكم <ورحمة الله> السلام عليكم ورحمة, <الله> <سلام> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله <الحمد> السلام الله الحمد لله رب العالمين <الحن administrator>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 ولِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الله أكبر الله, أكبر. سمع الله لمن حمده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 لا امرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 صادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا إذا المنظرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من بك فيشي الأولين وما يأتي مرسول إلا كان به يحون كذلك تسك في قوبمجرمين لا يؤمنون به وقد خ سة الأولين ولو فتحنا عليه باب من السم فظل فيه عرج قالوا إلى سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر سَمِعَ الله لمن حمده.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 إِنَّهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فأسقيناكم وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوب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 وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله. أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قومون كارون فجك بما كان فيه يمتون وأتناكب الحّ وَإ ل صادقون فأس ب حلِك بقطع من اللين والاتبع دبارهُ ولا يلتَفت منِكم أحد ولا يلتفت مِكم أحد ومضحيث تُمرون ووقضنا إليهذ الأمررى أن داابها أولما قوط الله أكبر, الله اكبر سمع الله من حمدا ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر, الله أكبر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 وَإِنْ كان أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد A I don't know. سبحان الله يا الحمد لله